وَقُلْنَا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك كذلك من الذين منننني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين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 ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر فمرا وقال الآخر فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأوينه إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبذأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون